أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سمين الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل الأزيز الرحيم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 إِا نَحْن نُحِي المَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قدَمُوا وَآثَارَهُم وَكُل شيءَيٍ أَحصَينَاهُ فِي إم مِم مُبين وَبِْب لَهُم مَّثَلَ نصْحابَ القَرِيَةِ إج أَهَ المُرسَلون. إِنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما لينا إلا البلاغ المبين قالوا فاطيرنا بكم لا ان تمتهون رجما منكم لا ان تمتهون رجما منكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم وان طائركم مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني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 وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة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 وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فَمِنْهُ فمنه وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ لو لو نل مین والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آدك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ اضْرِقُؤُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بَيْنَ بين وَمَا خَلْفَكُمْ خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور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 قوم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يردن سلاما قولا من الرب الرحيم وَمَتَاعُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لكم تم تو اسلو ہل تک يَوْمَ نَختِم على أَفْواهِهم وَتكَلِّمونَا عديهِم وَتَشهَد أأَرجلُلهُم بمَا كانَوا يَكسبُون وَلَونَ شاءُلَ فَمَثْن على أَيُونِهِم فَستَبَقُ الصراابَ سَسْتَبَقُ الصطَ فَأَم لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمه هننكس في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 مون ود لہم سمیح کل منافی و مشاری فلاش کروں سرو أَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ أَلَمْ يَرَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عليم